وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ أي مسلمانينا، پیش دستیب کنو با پلکر دا ویباج بکنو زوداز بدنکار خير او بهشتدس خوتان بخن کزور گورو بربلاوو بقدر ارزو آسمان کانو أما دكرا و بأواني لخدا إخوان أترسنو نزيحي نافرماني خدا ناكو نوا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اول خوده ترسانی کله خوشی و ناخوشی دا مال خویان لپیناوی خوده خویا ناصر فکنو لکاتی ربونا رخی خویان اخونه وو اوانی تاوانین برام برکردون چاو پوشیان لیکنو لیان بورن، بی گمان خدا چاکه کارانی خوشو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 كيش اتوانيه گناه و پوشيه لخدا بولاوه؟ هرواها بردوامنا بالنسر و گناهي كردويانا و ازانن اوكاري كردويانا تاوانو ماييس زايا أولائك جزاؤهم مغفرت من ربهم و جنات من تحت يهم انهار خالدين فيها ونيعم اجر العاملين پاداشتي <تصفيق> امانهي خوشبون خدا ين خداو چن باغي كه لبهشتا كه جو گاي ابي سازگار بناو لو بهشت باغاندا حتى حتى يامن نوا بخبخ لو پاداشتو دواروجي خدا بچاكه كاراني ابخشي قد خلت من قبلكم سناً فسيروا في الْأَرْضِ فانظروا كيف كان عَاقِبَةُ المكذبين. غلي رودا بدرو و برون سيركن. تابو تاندر کبه انجامی او کافرو بدکاران چون بو ها بیان لین ناس و هدن و موعظت للمتقین اما ای کبو هم کردن رون کردنوی بو خلکو ری پیشاندان و پندو درس بو اوانی خویان پاریزن و لا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سستو بهز مبن زفير وخبار مبن أيون كل خلكي تربسترن أجر إيمانتان بخدا وبيا غمبر ببيو دلنيابن كواصر كوتن لخدا وياه. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويت اتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اگر ايوان لمعركي احدة توشي ازار بون كافركانيج لروجي بدرد توشي ازاري وهابون لأنك اجراو لأن بديل جيرا اوان بوترسنو كيان بيشان نداو كزير رويتية نكرنو خوان آماد کردوا بوهراء احد ابي ايو زياتر چاو نترزبن ايو مسلمان نو اوان كافر اما روشگارو دستاو دستي بياكين امرو ام كومل سرکونو سباي كومل كي ترتا در كبه وك خدا ايزاني كي باوري راستقيني بخداها يو كينيتي هر وها تاهندقتان بپاي شهيدي بگن لرقاي خدا دا یان تا شاهدي عادلتان تيا در كبه بهوي خوگريو نترسان و لروجي سخت و دجوار دا خدا هر گيستم كاراني خوشنا وَلِيُمَحْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ هَرْ وَهَا تَخُدَا بَوْ آزَرْدَانَ خَاوَنْ إِمَانَ كَانْ لَغُنَهُ پَاكُ خَاوِنْ بَكَاتَ وَوْ كَافِرَ كَانْ لَنَوْ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يا قمته انواب هرواب خري اشنب هشتا لريغي خدا دا جهات نكردو صبرو خورا غريتان نداوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تؤمنون. خو او تخوازي تخوذي جنگ مرحبون للرقي خدادة. پیش آوی پیبکن. آوادی تانو چاک زانی تان جنگ كاركي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول أفا مات او قتلا قللتم على أعقابكم ومن ينقذ على عقبه فلن يضر الله شيئاً وس الله الشاكرين. محمدش لبي غمرك بولاء ونية لو بي غمراني بيش أوهات يا كجران يان بعادتي مردن. آية أبي اجر أميش بعادتي مرد يان كجرا أيوة باشا وباش بقرن دواوو. الدين ورقرن بیا گمان هر کس حلگر ایتو و حل زیان به خودی گور ناگینه خدا پاداش شیشا یانی اوانه ادا تاوا که شکریا کل سر نعمت اسلام لسی امینو خوگربن وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا هي منها ومن يريد ثوابا اخره منها وسنجزي الشاكرين ممكن نيا كسب مريب باذن خدانا به اما بالريار دراو وكاتب ودن راوه جا هر كسبه داش دنياي بيو بشي ادينو هر كسبه داش روجي دواي بيو بشي ادين لا مو باشيش پاداش تي مسلمانه شكراان بشير كان ادينوا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 و الله يحب الصادرين قال الله يحب الصادرين قال يُغمبري ترسان يُخَبُرَ يُحَبُرَي قَلِه لَّهُ شَاكَانُ وَلَّكُدَ آتِرِسَانُ لَقَلْ يَنْ جِهَادِ يَنْ كَرْدُ وَوَ بَو آزاراني لرقا يُعْقِي خُدَ کز نأبونو مليان بوين كَتش نأكرد به نفس خدا هم جور إيمان دار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 أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أوانا لكاتي معركونا رحتي دا هيتشيان نأوت أو نبي كالخدا أباران وإيانوت خدايا قناه من ببوشو لو زيادة ربيي كردو ماانا لكارو بارماندا دا ظلماندا دلمان دا مزرينو بسر سرمان بخا فآتاهم الله ثوابد دنیا و حسنه ثواب الاخره والله يحب المحسنين خدا برام بیر بوس برو خو گریوله پارانوی پاداش چی چاکی دانه ول دنیا داو پاداش کی جوانترو چاکتری شان ادا دوا واروش داو خدا چاکه کارانی خوش دی یا ايها الذين امنوا <متصر الوصف> <تصفيق> <تصفيق> الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى آقَابِكُمْ فَتُنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ <تصفيق> اي اواني باورتان ببيغمرها يا اگر اي ودويك افريكان بكونو بكيان بكن اوانه باشو باش ورتان اغيرنو بوسرك افريتيو لقازانجداري واغريانو وبوزيان باري ومالتان ويرانه بي بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. مكن دواي كافران مكون هر خداس سردار وجورو وبرجو هر أوشاك ترين ياريد درا 113. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 114. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين لما و پاش بی مترسخی ندی آوانه و کافرند چون کشتی و خدا هیچ دلیلی کی بودن را خدا و آمانه جگای دو روزیان اغرا چنّا خوش ناشجینا دو شوئیستم کران. وَلَقَدْ صَدَقُوا اللَّهُ اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم, وعصيتم <مين> <مين> <تز <تز <تز <تز من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومن ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين براستي خدار راستي كرلقلتانا كباليني سر كوتنيداني او ابو روبروي جمنا كانتان وستان وليتان كشتن تا ایوه خو탄 تو شینا کوکی بونو نزاع کو تبینتان یوتنه دای اموشګاری پیغمبر پاش او سرکوتنتان دی کپیتان خوشبو هیوا ته هبو مال دنیای اویستو روی کړد تالانی هیوا هبو پاداش دوه روزی اویستو شونی خوې جنهشت انجا خدا روی ورچرخان دن له دوج مکانتان تالانی بونو سرنجام او ان زالبون امشتاقی کړنو یقبو بو ایوا تا درکبه کی خو کی یان دوای تماعه خدا خاون لطف و کرمه لگا مسلمانان، اما لغزای احبابو کلا سرتا و مسلمان کان بسر کافران دا سرکوتنو رابیانانو جا دستیان کربکو کردنویت علاني که هيزيروشين كي جر دستي عبد اللهي كريجوبير رضاي خوالي به امايان دي زوريان بجوي آمشجاريكي پيغمريان نكرد سل الله عليه وسلم كبي فرموبن او شنيتياين برين دنو پشتي شرکر چون لكان او ابو بيجغ عبد الله چن کسب بش یزور یان او شونیان بجه یشتو بش تشار کرکان یان چول چون بو کو کردنی تالانی لم هلدا هنده لسواری کا افریکان ب میان زانی ول پشتو هیرشان بوسر مسلمانکان هینا وسر کوتن چون کلیبی او اند تیروشین ما بون رگایان لبگرنو او انش ما بون لناو چونو شهید کران جالبروا لو مخالفه و بیون کردنه پشیمان بونه وو توبتان کردو خدا عفو کردن خوا كرمي زور اللي قال نعمتي نعمة زوري بسريان وحيا. إذ تصيدون ولا تلولن على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غم بغم فأثابكم غمّا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون أو دور خوي و دواكو ملتاني بانق اكردو ايوت بولاي منورن اي مسلمانان هرکس هيرش بره بهجت مسوغرکات جالب روي دلي پیغممرتان عاجز کردو بجوتان نكرد خدايش دلي ايوي عاجز کردو لمعركة كدا شكان تالسر اول رابين كبو لكيس چوني قازانج غم نخونو بو زياني توشتان بو زوير نبنو لجهاد دا قالب بنو بجوي امشگاري پیغمبر خدا آقاي لكردو نياستانا 129. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمت أنفسهم بالله غير يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 والله علیمونبیرەودو جاپاش ئەم غەم و خەفە خدا هێمنی و ئارامی خستە ونوز و و نەوز هەندێکانی برردەوە و ئیساحەتیان کرد تاقمێکی تریش کە هەر خۆیان مەبست بوو کەسی تران بە خەیاڵە نەهات گومانی بەدیان بەخدا ئەبررد وەک گوومی سەردەمی پێش ئیسلام ئەیان وت ئایا ئێمە لەو و خدا تو اي محمد بلا هرچي كار هي هموي بو خدایا او انا اويل دلياندا يا دريناخن وتل دلد باوريان با اين اسلام او قسي پيغمبر صلى الله عليه وسلم نيا لدري خويانا لجل جماعتي خويانا الين اگر وك محمد علي ايمل سركوتونو يار متيداني دا بشمان بوایا الي رد لمن اكو و زيان من لنا تو اي محمد پیان بلا اي اگر لمالو حالي خوشتا نا بنايا آوانه تن که لعیل می خدا دار را برد و آوانه آبی بکشن. اول لمال درشونای و بروش نای بوقوشنی تیاره کشران. اما چارنوسیکو خدا دیاری کردو. امروز آوانه هموی بوقویا آویل دلتانای درب کوی و درون تان لوسوسو خیالات پاک بکاتوا. خدا هر چیل درون تانای پی آزانیو هیچیل و نابه. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا إِنَّ إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم كركاتي <تصفيق> هل بجيه سایا بو تالانی کو کردن یا بورزگار رزگار یان خدا پاش پشیمان من بو نوو توب کردن یان کردن خدا بحلم و گناه پوشا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا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 والله بما تعملون بصير أي اواني ايمان تان بخداو ببيغمبرها اووكو منافقكان مبنو وك اوان بيل مكان ومبنهاو فكرين بابا بيعت داغل دلياناو شق برن اوان درباري او خزمانيان كارون باملاولادا بازرگاني يا اچن بغزا عليم اگر لاي اي مبونايو املاولايا نكردايا نعمردنو ناكجران ام منافقات روزنانا هربدم خویان به مسلمان پیشان ندنو لدلو باوریان به خدا و اراده و د صلات خدانیه خدا هر خو انسانو خلق اجینه و ان مرینه خدا آ گای لهمو کردیکتانه و ان تُم لَمَوْفِرَةٌ من الله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ اگل ريكاي خدا دابكوجين يان بمرن او خدا ليتان خوشبه او لي خوشبون او او مهرباني او گلي بسوترل لو داراي دنياي كاو كافرانه كويكنوا ولا ثم انقتلتم الى الله تحشرون اگر بيشمرين يان بوكشرين حشرتان لا خداي أو حساب وكتابتان لقلكات فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب لَمْ فضوا من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين <تصفيق> لبروي كخدا بمهرباني دروستي كردو يو دلط زيا نرم بويد بوانو لگليان گنجاي خو اگر انسان كي تند خوب بويتايا بلاويان لي اكردو لي دورا كوت نوو اروشتن بملاولادا كواتليان ببورو داوي لي خوشبونيان بوبكل خواي گورو لکارو بارا پرسیان پيبکو راوی جان لقلبكا جا کبریار دا کارا کبکای پرشت بیارمتی خدا ببستو دست لدستو قوت لخدا بیه گمان خدا اواني خوشوه که پرشتی پيبستن الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْذُرُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بدات، بيت؟ خو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 بو هیڅ بیا غرمبري روانه بو روينه دا خیانت له تالانياب كاتو بنا عادلانه تالاني کافران بسر مسلمانان دادا بشکات هر کس خيانت کا لو تالاني دا بنا حقشته بو خوې هلبګري روجي قيامت اوې که خيانت تیا کړدو وبکول هلي اقريو و هينيته وو همو په ازانن جاپاش او همو نفسه پاداشتی کارو کړدوې خوې ورګري نه چاکه کړل پاداشتې کمکرې ته وو نخرا فکر زیات له تاواني بو اقريته سربار أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ آيَا كَسِي بَدْوَي رَزَامَنْدِي خُدَادَا بِغَرِيو همیشه خريحي كرداري چاك بيه وك أوكسيه كبهوي كرداري نارواي وتوشيرقي خدابو بيو خدا غزبي ليه گرتبه كأنجام دوزخو أويش ناخوشترین انجاما بیگمان أمدوان وكيکنين هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون أمانا خاوني بلوپايي جيا لای للاي خدا هوايان هي لدواروش دا لناز و نعمة أجينو هوايان هي سزاي یانا خدا همو کارو کردوه احشان ابینو هیچی لیون نابه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته و وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ خدا چاکی کی زور گورل گل مسلمانان کر کھر ل خو یانو لهوزی خو یانو له هاو زبان یان پیغمبر کی بوروان کردن ایت کان قرآن بوب خیونت و لتاوانی کفر و گناہ و روشت ناشین پاکیان بکاتو قرآن و فيربكات اجرشي لو أغرشي لوو بيج لقمراهي و ما دابون لم مبس لم قوم تپيروزا قومكي بيغمبرة صلى الله عليه وسلم ك إيمانيان بيهنا ديارة أمش لبر كزياتر لخالكي ترسوديان لأورقرتو راستو خول لقل يابونو چاك أيان ناسي أغينا صلى الله عليه وسلم بوهمو عالم نرى أولم ما أصابت موسيبتون قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أو إيه بوشيك موسيبتك حفتها کستان لیکو جرا وتن ام مصیبتمان لکیو توش بو خو خدا بالینی پیدا بوی نیارم من داتو سرمن بخات که چی ای ول غذای بدرده دو آوان زیان لکافر کنده حفتها تن لیکوشت نو حفتها تن لی بدلگرتن ای محمد پیان بله او بلاو کزیی توشتان بو ختای خود بو که با جوی پی غم رتن نکرد خدا بسرهموش دکتای توانای او آتوانی سرتان بخاتو أشتواني لبدات وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين أويتوشتان هات للروج روباروبوني مسلمانان وكافران لغزاي أحدا بإذن خدابو تا علمي علاقة من ببيب مسلمان ساغكانوا ديارما بس أويا مسلمان ساغكان جاب بنوال كان. ولِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوَذِ فَعْلُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَ الَّتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون هروا هاتا منافقة دور وكان دركا ونبو خلقا لمسلمان كان جابا كرينوا كأمان مسلمان نبراستيجهاد كانوا أوان دور دروزنا بمنافقان وتراء ورن یا لریگه خدا ده شرم کن یان هر هیچ نبی دج ملخه تانو لمال تاندور بخنوه لجواب اوتیان اگر ریو شونی شرمان دواتان ایا دوتان اکوتینو اجنگاین اما نبم وضع یانو لکافرونه زیکترن تاله مسلمانی او یبدم ایلن غیر او یکل در یان ایا خو اقدا ترلهمو کس لو یکل در لا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أقعن ما قتلوا قل فذروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أو منافقان يلكاتك كخيان دان يشتبون شري أكرت سبارد ببرادر كان أجر بجوي إيميان بكردايا نااكجران واتتشون بوجنك بو يكجران ديار أم منافقان باوريان بقزاي خدا نبو جاء أي محمد توبو زلامان بله أجر راس تكن منع مردن لخوتان بكن بزانم اتوانن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون. نخير. لا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون لَمْ مِنْ خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون شادمانن بو بښو بهري خدا بلطف او غورې خوي په بخشيون خوش وخت او شادمان په حالي او مسلمانه ساغاني کله دواين ماونو اذانن اوانيش پاداشيان جوانو پايان غورئ بيو هيش تر سونا خوشيان لسره نا بيو لسې بري لطف خدا ده احسينو په پاداشي رواي خوين اګن یستبشرون بنعمه من الله وفض وأن الله لا يضيّو أجر المؤمنين خوش وقت شادمان بو نعمتي للاي خداو بيان قيشتوا لقل باي برزو پاداشت زيادة دا دڵنیان که خدا هەرگیز پاداشتی خاون ئیمانەکان زایە ناکات و بە زیادەوە پیانە بەشێت الذي نستەجبوو للههی ووەسلی من و من همم وتق و ئەون پاش ئەو زیان و کوشتاری تووشیان چون بدنگی امری خدا و امشگاری پیغمبر و بو اوانیان که کرداری چاک کنو له خدا اترسنو خوان له گناهه پاریزن پاداش تشی گوره هيا الذين قال لهم الناس اننا سقرجمع لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل او مسلمانانی کبیستیان ابو سفیان و جماعتی دوباره گراینده و بوشار دوای و ای پی غمر و آزاری شاب رودوش من روش تونو نیان ویست لو پاداش تا بیبشمن لرگاتوشی جماعتی هو زی عبد قیزبون پیانوتن ابو سفیان و جماعتی خوان کوکرد و تو بوتان. بمقصیا ویستیان مسلمان کان بترسیانن بلام امان نترسان. بلکو ایمانیاں با خدا زیا تربو و تیان ایم خودمان بسبویار متی دانمان. خدا باشترين پشتو پنایا فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم جاك شرطاز ابو يوو كافر كان برومك غرانوا او مسلمانان شونې کيان بجې هيشتو به کولې نعمتو کرم خدا و ګران وو باوريان و خدا او یار متیدانی بهستر بو هر وها لو شونیا بور ما ملیان بورې کوت ک قازانجی کی باش یان تیادس کوت به چګل مانیش هی جورزیانی کانتوش نه بو حولاندا بور زامندی خدا کسرچاوی همو بختیاری ک خدا خواونی بخشش کی لما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين سيببوكي وكا عزيمة إنسان سيستكا وسيبوكي شيطانا كدوستكاني خوية ترسيني أواني دانيشتنو لقل بيغممر دا آما دي جنبون إيواءي مسلمان كان لكافر كان مترسن أو بي اينا ننا بياري اونيين وليان بترسن لمن بترسنو بشد بيار متي من ببستن اغير خون إيمانن ولا يحضم كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يبروا الله شيئا يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم خفت مخوك هو كمنافق كان جرج اشنناو بري كفر يان للاسلام هالغرينه لو ما ترسك اوانا كافر كان بهز كانوا زيانت بيبغين ناتوانا زيان بدوستاني خدا بغين خدا اوی هیچ بشو بهره و پاداشتی که ندادته امان لروج قیامت دا سزا یی کی کور ادرین اشتروا الكفر بالإيمان لن يغفر الله شيئا و لهم عذاب أليم بیگمان اوانی کفر پسند کنو پرشله ایمان کن اوانی بختیاری ابدی ا گورنو به خوشی کی کاتی دنیا ولا هِجِزِيَانَ الذين كفروا وَلْكُزْيَانَ بِخُوَانَغِينُ لِرُوجِ قِيَامَتِهِ سَزَايِتُنْ دُبَآزَارَتْرِين وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ مَا لَهُمْ خَيْرٌ لأنفسهم. إِنَّمَا نملي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إثما. ولهم عذاب مهين. باك آفرکان وانه زنن ان ادينو عمر در قازان جيوانا نخير بل بوية مولتيان ادين تازیاتر گناه ببنو تاوان بخنسر تاوان اوانا سزاو ازاركي تيج تیج كهوي کهوی سوکی و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 آمنوا بالله ورسله وان تمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم خدا هر وهابوت يكليناته هيريتوكم مسلمان لمنافق جان بيتوا نخير بلكل رگاي وحيه وبو بيغمبر مسلمان كان لمنافق كان جاء كاتوا هر وهال رگاي دا كاري جرانو جهاد بخشيني مالو خوگريا ولا رگاي خدا دا تا قیت آن کاتوا تا بو خلق درکه کی مسلمان و آیکاتو کی منافق و نایکات. بله خدا آواجات آن کاتوا تا پیس لباق جاب کاتوا خدا آجدار تن ناک لکاری غیبی و لوی لدري خلق دههي. بلکو آوي ميلي لبي لبي غميران حلي بجيريو بواحي آجداري اکا کی مسلمان و کی منافق. براسطی ايمان با خدا و با پيغمبران بينن. بگو اگر ایمان تان ببی و خو تان کاری ناروا بپریزن پاداشی گورتان للاین خدا و دس اکبه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم فَيُطَوَّقُونَ ما بخلوا به يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السماوات وَالْأَرْضِ والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أو كسانير الرجدي أكن لو خير بيري خدا بيداون بلوت في خوي باوان نزان أو الرجدي يتشاك نخير شر ماي نقبتيبو يانو لقيامة دا أو مالي للريقاي خدادا صرفيان نكردوا واتا أو حقي لسريانو جيبرجيان نكردوا واتا او زكاة مالي نيان داوا أبيت توقو أخرية قردنيان ميرات ساماني أرز آسمان هربو خدايو خدا آقاي لهمو يكتانا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 111. ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق خدا قصي اواني بيست كأيان وت بوزة كاد بدين. ديارة خدا فقير و اهم دولمن خدا آقاي ليانو ام قصنا روايان يان انوسي. كشتني بنا حقي پيغمبراني شان لسر انوسي. قصي وها لما نوا شتكي سيرنيا. يكي پيغمبر بنا حق بكوجي لما خرابتري شكات. ايميش لروجه دوائي او دردتان سزای ناباری ناباري آگري دوزخ بچه ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أوسز يا، بعد عشر يوم كراني للدنيا دا كرتانو، لخدانة رسانو بجويبي غمرتان كرت. أكينا خدا هرجيستم لبندكاني خوينا كات. الذين قالوا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 قل قد جاءكم رسلا من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتمهم إن كنتم صادقين. أوجل كأنك وتيان خدع بيماني لقل كردوين باور بهيج بيا غمر ينكين بمرجان بيا قربان يكمن لآسمان وو بهينو داوا ل خدا بکات آجری ل آسمان او بیت او قربانی بخوادو بیکات آجر تو آی پیغمبر پیان بله خدا پیمانی وای ل جلن کرد دنوئی و دروکن معجزه هر معجزه چ قربانی کی و هابی کئی و چ غیری وا او فرزمان کر راستان کرد خوب پیش هاتنی من چن پیغمبرتان بهاد بقایتو معجزه وا تناند او معجزهش یان پیشان دان کئی استوتانو دواهکن اگر راستکن بۆچی کوشتتنتانکەزەبووکە بە قێک کوی بەڕزوم میون قلی کە ج وویللبینتی وەزووبوووری وەلکیتەویلمونی جا ئەگەر باوەڕیان پێەکردی زویر مەبە پێش توۆیش گەلێ پێ غەمبەر بە درۆزننددان راون و باوەڕیان پێەکراوە ئەگەر كل نفس ذائقة الموت 110. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما حياتة الدنيا إرو هموویان لبره أبي علاوي مرك بجژ و أم دنيا بجبي ل جاال رژي قيا مدا پادااشتان بدريت اتر ئەوي <تصفيق> لە سزای ئاگريد و زخلا دررا و خرايا بهاج او بختار و سركوت و دنيا و دارای و ساماني هەوو بسوودنوه لە خبايبون و بنيادمن لا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا 111. وإن تصبروا وتتكروا تقف ذلك من عظم الامور قسم بخدا أي مسلمان كان لا لين خدا وتاقيه كينو تو شي لمالو سامانتانا لسردستيك افريكان ليتانا كجري وكل بدر احدى هروها لأهل كتاب ولا مشرك كان وقسيوها ابي ستن ازاري دلطان داد وكبختانو جنيو قسي ناشرينتر بالام اي وا اغير خوتان بگرنو لخواب ترسنو خوتان بپاريزن او خو لخودا ترسانو خو له پاراسنا كاريكي اجگار گوريو پادار شيچاكي لسر الله ميثاق الذين اوت الكتاب لا للناس ولا تفهمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم وشتروه به ثمن قليل فبثما يشترون ياديوب كنوا كواختي خوي خدا بيماني لزانكاني أهل كتاب سندوا أمر بيكردن فرمانكاني خداو أويل كتابك أنا هي بو خلكي رون شارا زایم کنو حکم خدا نشار نوا که چی اون پیمانکی خداان خست پشت وو جوان پینداو لباتی او نرخی کم و بی بايخی دنياییان ورگرد آی کشتی کی زور نارجینو بدبو اوی کریان لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أواني بكردوي ناشرين خويان شادمان ابنو حزكن برامبر بچاكي كنيان كردو مدحوستايج بكريان هركيز گومان نبي لسزار زگاربن ن خیر. آوان رزجار بونیان نیو. سزاکی بق آزارد ریان لروجی قیامت دا. وللله ملک السماوات و الأرض. والله على كل شيء قدير. هرچی ملک سما نی ارز و آسمان کان خدا یو. هر آو خوانی راست خدا د صلاتی بسر هموش تقداهیو. هموش تی بی اکری. لا ابن عباس ورز رحمه خويلد سربي د جرتوا فرمويتي شويل مالي ميمونه ختم بيغمبر صلوتو سلامي خويلد سربي تشريفي لويبو كات الشوس كردو يا نزيق بولسي يجي بيغمبر صلوتو سلامي خويلد سربي دانشتو سيري اسماني كردو أم اياتي خنداوا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لولي الالباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بيقوماً لدروس كردني آسمان كانو أرزو يكبدوى يكا هاتني شو رجدا چندليل نشاني آشكراهيا بو آواني خاوان فاموهوشن دلالتا كان خداو لوي كيكو هوبشينيا ام ايتانا باشكرا او اجيانا كام كونوا كائنات ببيدروس كرينا به الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ويتفكرون في خلق السماوات وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فَقِنَا عذابا أوانيب <تصفيق> تو امانت بخورایو بیکا کل دروس نکردوا پا چیو به خوشی بوتویا خدایا توله ودوری که شتی به دروس گیت خدایا مان پار یزل زل سزای اگرید وزخ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار قال ان خذايا او كسي بي خيت دوزخ او بتواوي اورود بر دو مال ويران تكدو بي گمان او استمكاراني اي ان خيت اگري دوزخ هيچ يرمتي دري چي نيا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأبرار. ألين خدايا. يوم كيوم الباندري بو خلكي بانجكر بو إيمانو بو آيني إسلام. أيوات إيمان بو خدايا بيان كبر وردي كردون. إمش إيمان من هناو مسلمان بوين. خدايا. لغناها قورا كان من ببورو، و مهربانی خوت لغناها بچوكا كان من خوش ببو، لغل زمري بياو چاكان و دوستا كاني خوتا بمان مرينو، لغل اوان حشر من بفرمو ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ا لین غودا یا او پاداشتې بلینت پیداوین برام بربا ورکردن به پیغمبرانو او وی لریګای اوانه وبلینت پیداوین پیمان کړم به فرمو لروژ قیامت دا سرشور و مال ویران و ناهمیت من مکه بی ګومان تو هرګیز خلاف وعده یې نه کیت بلطفی خو او وی بلینت دابه جبه جې فرموي استجاب لهوم ربهم انی لا اضیر فبشكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم لا اكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب خدات كاكي قبول كردنو اوات يعني هنا يديو وتی من هر کس لعیه و کی چاق بکه پاداش تیل کیز نادم پیاو بیا آفردت که هندیکتان له هندیکتانن یاتی کلیتان هیو پیک و خلاصتنو دانیشنو یک آین کتان کاتوا اوانی مالو حالی خوان بجیهش تو لشیونو برای خوان درک راونو لپی نابی رزامندی من دا آزار دراونو چون ریزی جهاد ولگل کافرکان جنگاونو لیان کجراه آوانا گناهکانی آن صرینا وو این خی نشن باعثی کی رازا وو جوان لبهش ده کشن جوگایی کی جوان رونو سازگاریان پی آروات. اما پاداشتی دیکرده وی چه کیانه کل لاین خداو پیان ادري خدا پاداشی جوانی لایا. لا یقلا نکتقلبو الذين كفروا في البلاد بعد سرچت نو رابواردنو هاتوی کافران بملاولادا. بو بازرگانی و دیدنی وشتر ند خلاصین. متعون قلیل، ثم مأواهم جهنم و بیسلم هاد. اما یا بینی رابوردنی کی کمکرت؟ لپاشان دا دوا شوئنیان دوازخا کپیسترین سرنجاما.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 که جوای پاکو جوانیان بناؤده اروا اوانه تا هتا لمشیونده آمین نوا، ام پاداشن نعمتی لای خدا و بیان آمده کراوا، بو آوانی لخواترسو کرده و چاکن، بشو بهری خدا لهموشش چاکتره. و این من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل إليكم وما انزل إليهم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 إيمانيان هي بخدا و بقرآن كبو ايون يراو بوكتي بي بوخو يان يراوا الاخوات رسنو خوين لغناه پاريزنو ايت كاني خدا برام بردسكوتي كي بي با يخ ناف روشن او انا پاداشتيان لاي خدايا خدا گرج محاسبه اكاتو گرج پاداش داتوا يا ايها الذين امنوا فخبروا وصابروا ورابطوا تَقَوَّلَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أي مسلمانا خوغربن لخدا پرستي داو لكاتي رحتيدا دا بصبر خوغرتن بسردوج منكان تانا زالببن بخوتانو أسب اسباب جنگ ولا سرسنور بنو اما دبن بو جنگ لگل كافران هروها نفسي نفس خوتان لسر خو پرستي ولخواتر سان رابينن تاب توابي سركونو اگنا او پري بختوري خلاصي تفسيري نامي خلاصي تفسيري نامي دان راوي قورزانا يكورد ما مستعمل ملا عبد الكريمي مدرس قرآني بيروز بدنجي محمد صديق المنشاوي خلان دنوي فضائلو شكوي كان ما مصطهى بكر حمص صديق خلان دنوي تفسير فاتح شيخ محمد شيخ سميع ما فی کوپی کردن و پخش کردنی امبارهما پارز روابو ناوندی راجعندنی آره خلاصی تفسیری نمی.